قلت اختصار السياسه كلها والكره الارضيه يقول احد يدور راس رئيس بلاده واحد فده رئيس بلاده براسه يقول الفخر باب من الشعر مسموح وصريح الفخر بابا من الشعر مسموح وصريح وأنا من حقي لو أفخر بجدي وجهدي الفخر بابا من الشعر مسموح وصريح وأنا من حقي لو أفخر بجدي وجهدي والدي والرثلي الطيب والنهج الصحيح جعل يبطي حي وافداه ويعيش بعدي خيرة الآباء غدوة وأستاذ ونصيح هو ملاذي عقب ربي وعوني وسندي وجدي محمد سقاني من لسان فصيح علماه في المدارس <تصفيق> الفخر بابا من الشعر مسموح وصريح وأنا من حقي لو أفخر بجدي وجهدي والدي مسقيني الطيب والنهج الصحيح جعل يبطي حي وافداه ويعيش بعدي خيرة الآباء قدوة واستاذ ونصيح هو ملاذي عقب ربي وعوني وسندي وجدي محمد سقاني من لسان فصيح علمه في المدارس وبسقيه ولدي وجدي محمد سقاني من لسان فصيح علمه في المدارس وبسقيه لدي عشت في ظلة وعمري المعروفة نضيح ليتني فاديه بالموت وان عمره مدي رببوني واطلقوني على الكون الفسيح واتبعوني واثبتوني وعلقت الجدي رببوني واطلقوني على الكون الفسيح واتبعوني واثبتوني وعلقت الجدي ما جعلت الشعر بالمدح للمخبأ منيح امدح الطيب واحب الغزل عقبه بلدي ونعته في المواقف وقف ماله نطيح اسرجه واحوف مبناه والله يا هدي رببوني واطلقوني على الكون الفسيح وتبعوني وثبتوني وعلقت الجدي ما جعلت الشعر بالمدح للمخبى منيح امدح الطيب واحب الغزل عقبه بلدي ونعته في المواقف وقف ما له نطيح أسرجه وحوف مبناه والله هدي فالمحافل يمضغ الجامة ويضبح ضبيح والليكسته كان شراره من الحيدة بردي إن عدت في المواقف وقف ما له نطيح أسرجه وحوف مبناه والله هدي فالمحافل يمضغ الجامة ويضبح ضبيح والليكسته شف شراره من الحيدة بردي للمسافات القصيرة أقلط بن تريح وللمسافات الطويلة قحيدي وسعدي <تصفيق> للمسافات القصيرة أقلط بن تريح وللمسافات الطويلة قحيدي وسعدي مجدنا مرمس قبل سد مأرب لا يطيح دون سود صفرها لها ترد المعتدي <تصفيق> على خضر بلجن له للمسافات القصيره اقلط بنريح وللمسافات الطويله قحيدي وسعدي مجدنا مرمس قبل سد مأرب لا يطيح دون سود صفرها لها ترد المعتدي وفي بحور الطيب والمجد غطاس وسبيح ادلل الفطيب ما حن عن الدرب نغدي مما مدحنا والله نحن على طور المدين حمال هثمنا برقوا فيه تلقوا